وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشمس سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ من الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يعيدكم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا